وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ صَفًا وَالنَّاشِرَاتِ نشرا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عذرا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لواقع فَإِذَا النجوم طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الجبال نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نحلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين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 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون يوم يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا أقيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون